والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة 112. أبصارها خاشعة 113. يقولون أئنا لمرزودون في الحافرة 114. أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون إن انه طغى، فقل هل لك إلى أن تذكر، وأهديك إلى ربك فتخشى، فاراه الآية الكبرى، فكذب وعصى، ثم أذبر يسعى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 شد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج رحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها والجبال أرساء متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فَأَمَّا من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام بهي ونهن النفس عن الهوى بان ان هي الماوى يسالونك عن الساعه ايان مساها فيما انت من ذكراها إلى ربك منتهاء إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها